بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرأ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين قربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنود لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا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 وَإِنَّ لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِدِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَكَ هُوَ يَحْسُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إن وإني بَشَرًا بشرا من صلصال من حمأ مسنود فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون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 قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين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 مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن نَّدَاهُ بِرَهْأَ أُولَئِكَ قُطُوعٌ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 117. إن في ذلك لآيات للمتوسمين 118. وإنها لبسبيل مقيم 119. إن في ذلك لآية للمؤمنين 110. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فان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 وقل إن أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسميد الذي نجعل القرآن عظيد فربك لا نسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون